هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمثرون وهو الله في السماوات وفي الأرض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 فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وارسلنا السماء عليهم مذررا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأشعلنا لَذِهِ قُرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْلَى اللَّهِ أَتَكْذَبُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَن أَسْلَمَ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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بيني وبينكم وأوعي إلي هذا القرآن لأدركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتغون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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يفكون من قبل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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا على ما فرّقنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرّقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهر وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 وَإِن كَانَ كبر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَهُمْ فَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَئِن شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mengutus seorang rasul kepadamu, dan aku akan mengutus seorang rasul لا أحبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 فَقُطِعَ فَإِذًا هُمْ مُبْلِسُونَ وَقُطِعَ عَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف مصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الموسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا قوت عليهم ولا هم يحزنون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 إن التبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَذَلْ بِهِ الَّذِينَ يَقَافُونَ أَيُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ Walau tak kudilahina yang dzegun Rabbuhum bil gadat walashiyu ridun wajah. Ma'aleik min hisabihim min shayin, wa ma min hisabik'alehim min shayin. Fatakudahum fatakun min وكذلك فتن بعضهم ببغض ليكونوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 تَابَ مَن بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مَن بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ فَصِّلَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر.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 هَرِئْتُم مَّا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُنْقَضَ أَجَلٌ مُّثَمًّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٌ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأحرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّ تُبْتَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا, من دون الله ولي ليس لها من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 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصعاب يدعونه إلى الهدى اتنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَّ رَبَّ زِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ At right tinggal, jadi, kalau anda tidak membantu ald dengan Allah, saya akan menjadi polumpah yang membangkit. At right tinggal, sampai perdagangan seperti Allah, disebut, saya akan berbuat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 وَعَادَهُ قَوْمُهُ قَالَتُهَادُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَى وَلَا أُقَاطِعُ مَن 113. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 Narfau derajat man nashah. Inn Rabbak hakim yang aib. Wawhabna lahul Isaq wa Yaqub. Kullan hadayna. Wannuhan hadayna ومن دريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين و إسماعيل ويسع ويوسف وлуقى وكل فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم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 أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتفكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ كَبَاسِقٍ أَيُّذِيهِمْ أَقْرِجُوا أَمْ كُنْتُمْ الْيَوْمَ تَذُوقُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحق وتم أنتم عن آياته تستكبن ولقد جئتمون فعاد كما قال قناتكم أول مرة كما قال قناتكم أول مرة وتركم ما خولناكم وراء ظهوركم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَخَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير عز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 وهو اللطيف القدير قد جاءكم بصدائر من ربكم فمن أبى صرف لنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحثيل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 ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم لما الى ربهم مرجعهم فينبئهم فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْكُم آيَةٌ لَّا يُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طضيانهم يعمهون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 ولتقوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة واليوضوه واليقترفوا ماهم قتريون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُقَصَّلًا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 وَإِنْ يُفْتَنَ أَثَرُ مَا فِي الْأَرْضِ يَضِلُّ كَثِيرٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ 11. Fakulau mima zuki rasmu Allahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'min.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 ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكروا كرسوا الله عليكم وإنه لفِسق وإن الشياطين لا يأتون إلا أولياءهم ليجادلوك وإن أطعتمهم إنكم لمشركون.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 وَإِذَا جَاءَتْكُم آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن عَتَتَ نُكْتَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حيث يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ لَيُصِيبَنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا قَضَارٌ إِنَّ اللَّهَ وَعِذَابَهُ شَدِيدٌ بما كانوا يمكرون، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصفع في السماء.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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghantar kepada mereka berita yang baik dan berita yang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 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون فربك الغني ذو الرحمة إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَقَالٍ وَمَا أَنْتُمْ بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وما كان للداه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرك حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 قَتَلَ كَثِيرًا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ كَفَهَمٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ابْتِغَاءَ الْعِتَا عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جناتاً معوشاتاً وغير معوشات و النخل والذرة مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه و متشابه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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبغوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتيين أم اجتملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ وصاتم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير عذب إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إلا أن يكون ميتة أو دم مسحون أو لحم خزيز فإنّه رجس فإنّه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به فَمَنِ اضْخُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ وَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُكُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قل هل عندكم من علم فتقرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقركون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين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 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ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 أَنْتَ تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا شوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى